لا تقل لا تقل ما تشتهي انه حي سعيد ما تشتهي ما تشتهي لا تشهي لا تقل لا تقل لا تشهي انه حي سعيد انه فيك كان في مسواه الخلود انه فيك كان في الرحمن مسواه الخلود ودعت الدنيا رضيا وهو بالروح يجود عن قياد الدين يوم الروع قد هب يذود ودعت الدنيا وهو بالروح يجود عن قياد يوم الروع قد هب وهو في الميدان اعصار شديد لو تراه وهو في الميدان أعصار شديد وإشتياح للأعادي واقتحام وصوت ماذا الشهيد ماذا الشهيد ماذا الشهيد ماذا الشهيد؟, الشهيد؟, الشهيد؟, الشهيد لا تقل لا تقل ماذا إنه حي سعيد إنه فيك نفر في الرحمن مسواه الخنوق إنه فيك نفر في الرحمن مسواه الخنوق قال والاهوان في عينيه برق وارعود نحن للإسلام جيران نحن للحق جنود قال والاهوان في عينيه برق وارعود نحن للإسلام جيران نحن للحق جنود نحن للأوطان حصن نحن تفصيم عليب نحن للأوطان حصن نحن ميمناني نرفع ضد الله كل قيد أو نبي متى, متى, متى الشهيد متى الشهيد متى الشهيد متى الشهيد لا تقل لا تقل متى الشهيد إنه حيٌ سعيد إنه في كنف في الرحمان مسواه الخلول إنه في كنف الرحمان مسواه الخلول وإلى القمة تدعون أصول وجدود ويضيء الدرب قرآن وتاريخ مجيد وإلى القمة تدعون أصول وجدود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 ما لا تقل لا تقل ما تشين إنه حي صعيد إنه فيك نفر في, في لمسواه الخنوق إنه في كان في الرحمن مسواه